من تبع الزجاج بالله <تصفيق> رفكت لا في بانك قدرين هنا حتيت هاجت لها تو الزجاج يجيبني هو يروح وبعد يجي ما عادش نجيبها احسن هو يمشي ما عادش نحض يجيبني في السباح وياخدها السيارة مية مية وامستاجي ماستاجي هوا والله جيت حملها بالحق ما ما جت شيء مفاجأة سبحان الله هم كلهم لابس على وجهك هتي أنا غرسة يا رجال متعينه عندك عداوة مع واو مامي وانا شكيت ان في الشباب هذه بيجي مع المحامي باش نزيد ما في المركز, المركز. في <تصفيق> إذا كان حسب الله نعمل وكيل إذا وضع مجنون يسمع <تصفيق> هالجستات هذا اللي من الثمن لكن... ثمن ثمن من ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن ثمن هالي ثمن الحرام ثمن البلجيك اللي عندنا بالفلامون كورك نسيت نعم عمر نسيت لكن اللي يكلموك لا واحد طار بالسيارة هذه وهو وضع ورقة قصيتيه انا ضروري لا عنجد صح لا واحد يكفر منو الناس لا لا صارت ف... مع مرتين ها ما لكش ما انت لا لما لما حالته الماديه بالطبع يعني ما يفكر انه روح وكاميرا ويوثق فيه في كاميرا تعمل وربي يكفر منو الناس الوضع يعني في بروكسل <تصحيح>. لا هنا لا في غابة لما سوء <تصفيق> في الغابة والله في لو <تصفيق> حتى اينا نكذب عليك يعني نصف <تصفيق> في, في السيارة تما طلعت زيارة في بلديك والله كن تشوف من الاول لما نجحت سفر. ولا <كذا> لا من من والله. هم هم يسوق <تصفيق> السيارة من وقت طويل اول ما أبي كان. أبو سيد السيارة خذوا وعاء سيارة. مسيرة ال القدا. مسيرة كل شيء. صغيرة هذيك. لا لا. ماذا كسبت كل واحد مش بيحدي بيحدي من نصب الشعب العربي تحطه والجميل كنا صغار بس كنا مدغسنا مطعاب وهي ترى السيادة يقولها ولا ما يعبون مياموسو أنا أقولها يبدعت الغلط من نحن ما يعبون مياموسو أنا أقولها مش عارف شو أنا ميرادان. ردي بينك أي والله. ما يبقي شيء. لا حاول أنا حاول ألقه. أنا هذا شارع. شو يا سرت؟ سرت كاميرات. لا ربين. والله ولا حاول ألقه. لقطت لنا. أنا مرة مرة في إيكيا. سقط في إيكيا. الوقت من الاول بديت نتشوق نتعلم امتي صيره صغيرة انا ما تمرشاري معرفش نخرج من التكينغ لواحد فيلم اي يعني ما شافني فما مسيتوش أنا فهو يعني تخيل إني مسيتوش بيخاف كتير على سيارتنا فأنا مشيت وهو خذ رحمي بالليل بالبوليس جايل بالبيت هذا يا سيد ما مسيتوش قبل إياه ن grips بعد لمدة أسبوع في تحقيق بالبوليس في فيها الجرحى هذه بالسيارة سيارة المهم في الآخر ما في معناء ما ما مسيتوش لكن دفعت 700 يورو 700 يورو فوي دي معناها اني هربت ما وقفتش عملت مع قلت لهم لكن أنا ما مشيتوش ما ما في باليش اللي هو وقف اخذ من مرتي سيارتي لا هذا بيسموه هنا ديلي يعني انك هربت ما دفعتش من هار اللي صفط فيه الند بدا معالي <تصفيق> لا عمل حوار وما واضحه انا عندي كثير من هذه المشاكل ما شاء الله دراجة ناريه صغيرة تستخدم <تصفيق> <تصفيق> داخل ال... <تصفيق> لكن ما لما شغلت في العمل كذا ما سرت أحتاج بكثير أوقعتها أمامي لا سنت كاملة. إيش الشغل؟ ما تجمع البركة هذه ما مسجلة وكذا لا ستحيينها مرة عام عام نصه تيجي بعثولي. أديجت آخرها. لا بعثوي الصناعي معك انا أنا كنت مقترح على شهر القادم القاضي حق في بلدنا مثل لا. لازم يكون شو يعني قال اه انت عام الجريب انك ضبك بدون مركز. اه اي اي. وانا ما بسكون اي عمسو. بقفها. حتى لو افعل. اذا يعني هلو ما ايه. ايه. طيب. انا بحمل الان وصلت من غيرها مسامعين ومنع قيادة حتى السيارة. أربعين <تصفيق> يوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت ما نفق لهذا <تكيل> ايه والله لكن انا اختار يا هذا يا هذا لا تشجل اتنين مع بعض ولكن وقت بحضر القيادة قال اختاروا بالفاكنس مشان حتى تكون <تكيل> انت مصر اربعين واحد طيب انا وقفت الدراجة امام البيت تمنعوني من السياغة ايه طب هو يقوله والقانون مستور. اقول انت هسأت استخدام الطريق الطريق طريق اي ولذلك تحرم من استخدام الطريق تضيم ما نمشي مطير اتحرمت يعني انه الناس تتعدم الطريق يعني حرم عليك عمل جريمة <تصفيق> هلا هنا والله اللي نربحوه نخلصوه في <تصفيق> هذا هاورا دعا وشي لا يرحو يجي أنا, أنا العام الماضي كنت دافع الدولة هذه ضرائب وكذا والهمون أوروعة خاطر تخدمها حر <تصفيق> لا هذي فقط الغرامات وغير الغرامات لحول الله يروب لحول ألقو تأبو والله مشكلة <تصفيق> فيها اليوم الحصم محسوب عني ها نعم ما عندنا مش هو يقول يقول انتم لماذا لا تنسون تناديوني ورا نادز على المرض <تصفيق> <تصفيق> جميل جدا خلصنا من الساعة والساعة الثانية تنتهي قبل الواحده بربع ساعة بأخبار اذان سيؤذن ما بقى لنا كبير ساعه و10 دقائق بعد دقائق من واحده هذه بسم الله سبحوتك ربنا فيك فليفرحوا ما في اشياء سياتينا سيدق ايش اعمل في موبا اخر يا الله يا الله اهلا بسلام اهلا اسف يا جماعة اخي اه بدا انتم بظن انك زعلان مني <تصفيق> <تصفيق> اي شي زي الاخ التاني نه لا لا لا لا ما زعلت وانت اخرت لأ الان لاني لابنت طبعا اني اه تعرف واخد عن <t> ne? <songs> <tests> ne <tests> يعني إحنا كنا بنتكلم الآن عن القرار اللي اتفزن بارح وزير العاد اللي هو تم سحب المركز م. من السعودية من أو تم الغالة الاتفاقية بين السعودية وبين الديكا يعني المركز سيوخذ من الربط العالم الإسلامي لا أمري إذا كان سيخبركم أم لا أنا لم أسألوا إذا كنت أخبرت طلبة أم لا لم أسألوا قصدا حتى أخبركم يا وإني في سنة فرصة إنتوا طبعا معزوزين لأنه ستفتخرج هذا العام وإني الشهادة أصبح معترف بيه طبعا هذا الاحتراف نوعا كان متأخر جدا وليس بالذكاء المطلوب ويبدوهم معترف ولما عرفوا إنه درس سيغلق آخره نعملها ببجميلة <تصفيق> ولكن اظن من السنة الوحيدة المحظوظة لان ستخرج بالشهادة معترف بها خلال سنة لان في موعد سنة حتى يهدأ ما حكينا إنتو ستقص معترف بها من يريد أن يواصل تعليمه في أي دولة من الدول اللي هي تبعة ربط التعليم الإسلامي سيعترف بالشهادة المشكلة عند الفرقة التانية والتالتة لأن الفرقة لا التانية والأولى لأن الفرقة التالتة خلال السنة ستنتهي أيضاً لكن التانية والتالتة الأولى والتانية, والتانية حالياً مش مهم أظن أن يقبل طلبة يود انه المعشر هذا اللي كان الموضوع بالامس خلاف مش خلاف ان تكون لامر على ضمن هو ينفي الكلام واضح ولا يمكن وزير العدل يخرج يقول هذا لنفسه لو كان في اتفاقيه قبل لا يريد ان يقر بهذا الامر شروط المساءله بالامس مصدوق من مش قادر صدق اكتب سمعت من بني فيه, فيه. فيه،, فيه،, فيه. ورقونه عمر بن الخطاب نفسه عمر رسول مات الصلم ولم يكن يسعني كل مظلومي والاطفال كده صريح الانكار سيئ الانكار بيجعلك لا تستعيد ولا تتخذ اللي خلال اتغال الفترة البعض. نا. وأنا لين لابد يصارح الطلبة لأن لا ترفي رسمي لابد يقرأ عليهم ترفي للمركز كام على ولكن لن يعترف به هنا في بلجيكا ولكن في يعني أنت لو ذهبت بالشادر المغرب ستدرس المغرب الشادر سيعترف لا درست لأي دولة ممن تبع الجامعة رابطة الجامعات الإسلامية سيعترف بها في استراليا يمكن لازم يدخل فيهما لكن هنا لا أتوقع لا روعة من هذا كل شيء. أم حازم ولكن هل هذا يعطنا لا سنة من سنة هذا الدرس اليوم <تصفيق> درس <دل دل> <تصفيق> اليوم لا السنة إن شاء الله. مم. مم. مم. مم. نعم. وأيضاً زملاء صلوا من فس أحد القناديل. أجل عسى الله بس مصطلحنا في يريد أن يستلم الدراسة. ما بس حاليًا للماجستير. الماستر. الماستر. يعني آه أنت لو أي منكم يريد الماستر بعد السنة ممكن. م. م. بس مع في هولندا يعني ليس مع تربيه في هولندا سيكون مع بها في كل أوروبا. بس أنت ستسجل في هولندا. م. م. يعني أنت ستكون طالب في فولاندا، بس أنت تدري السورة لأنني بيجيكا مش مطالب فلما تأخذ الشهادة، تأخذها من فولاندا عشق طرف دخل في الدراسات لا أدري لا أعرف هذه التفاصيلة الصغيرة فهنا قد مدربس في هذا ال... الماجستير لابد أن يكوني إغراءات كتيرة حتى أصدق، لأني طلمت تعمل ماجستير لابد أن يكونوا بي بيدرسوا على الأقل قبل دكاترة جميعي وليس أصدق يعني يعني ممكن يكون ماجستيره بيدرس في مدرسة لا لا الماجستير لابد أن تشرف على على طلبة في ماجستير. فلا بد أن يكون أستاذ مساعد أو أستاذ دكتور. هذا حاليا أستاذ دكتور. يعني ممكن نشوف على دكتورة أي. فالمفروض إذا عايز أستاذ دكتور لازم يفعل. يعني قبل مش تبرع تفرع زيهم. نسيت. نسيت. هذا البحوث لا تشرف على البحوث. نعم. البحوث طلبة تشرف على البحوث. ماجستير أو دكتوراه. لا بالنسبة هنا يعني دكتور دنيس. <تصفيق> ليس لدي وقت للأبحاث المبتدئين <تصفيق> يعني بيستير أود ويكون موضوع مهم <تصفيق> يخص أناق ده كل الطلبة دايما بيستير لا, لا تختار موضوعات تنفع في مصر والعالم العالمي أنا عايز موضوعات تخص المسلمين هنا فإذا كان عندك موضوعات تخص المسلمين هنا تعالى يكلمني غير ذلك لا تزعبوا <تصفيق> <تصفيق> لكن لي مش عارف اي موضوع يخص مثلا المسلمين في المصر هزا موضوعات لا تهم الناس هنا فلا تضيع وقتك في بحثي ولا وقتي في بعثي ولا بد ان يكون الطرف مثلا هيعمل معي مجلس تيرا ودكتراها يكون عارف لغتين او تلاتة اي يعني, يعني لابد بد ان يكون عارف فرنسية وهولندية اي لقاء او انجليزية وهولندية او لأني معظم المصادر بتكون هولندية ونحن نختار موضوعات طالما طيموا المسلمين هنا لابد أن تكون مرتبطة موضوعات مرتبطة بهنا وبناء لأني لاحظ مثلا لو أنت هتدرس موضوع من الموضوعات المتعلقة بالمسلمين في المغرب ما يلزمتك عمل هذا الموضوع أنا متذبذب المغرب تعمل هذا الموضوع وزا كنت تهتم بموضوع متصل بالمسلمين أو بالعبارة أو بالصمت، لازم تكون عارف لغة الناس الليهم، يعني وإلا لا داعي للهم، فا يعني إذا اضطرت يقرأ وجاي لي، طبعاً أنتوا تعرفون إن إننا إنسان صعب جداً وقاسي جدا مع من يصبح دكتوراه هكون أقص، يعني أقصر. لأني هذا أمر ليس ليس بسهل، وأنا, وأنا تأخير لا يمكن أقبل بأي طالب، لابد أن أختبر فترة حتى، فإذا جاء لابد أن يستوفي شروط كثيرة جدا يا وإلا لا أوري، ما ماذا ضيع وقت ممكن ألف على شيء آخر، فهذا يعني أمر الدراسات العليا صعب جدا لا تقدم عليه إن ذاك اللي, اللي بيجى خطة ماذا ستفهم وماذا ستفهم بعد أن تحصل على الدرجة يا؟ وتكون متفرغ للماضي هذا ليس موضوع على جمعة وسنة ياما تكون متفرغ تونس وقتا ياما لا تافي أصلا فالأمر صعب يعني المهم كنا دائماً مرة الماضية في الحديث عن الدولة العثمانية يوسف موجود غير موجود مروا موجودة شكرا مروا دائما تاتي تذكرني لكل صورة لها نص درجة زيادة كريمة موجودة إبراهيم محمد عبدالحميد ناني يختفى في الظروف وعمية زعلت أنا محمد العروسي موجود أمينة ولد عيدة غير أنت موجود انت اسمك ايه موجود سامر باعي هو نفسه محمد عبد الحميد ناجي انت محمد انا عملت غياب دلوقتي ما قلت لك انا زعلان <تصفيق> <تصفيق> انت ايه؟ زعلان زعلان اه زعلان <تصفيق> ليه زعلان؟ قلوا درجتك مش موجودة والاستاذ يقول انت مادتش الامتحان وابعرف شو درجتك دركتك موجود موجودة في الاداب العربي كيف الأدب العربي محمد عبد الحميد ناجي ثلاثين يعني ناجي هذا كذا جاي <تصفيق> هو من يعني محمد عبد الحميد ناجي هو <تصفيق> ال <اللي> سر <تصفيق> <الصر من الرأم. تصفيق> <نفسه>. هو بعينه <تصفيق> هو عينيه <تصفيق> <تصفيق> من خمسين <تصفيق> <بالله>. <تصفيق> جميل مرة يبقى مرة واحدة تغيب فيها وطبيعي عمل السنة تغبت مرتين إن شاء الله لن أغيب كم كم أسبوع يبقى لدينا حتى نهاية الأسبوع الجاي قادم في دراسة وبعدين من الأسبوعين ما في دراسة يعني عدد الأسابيع التي سنتي فيها كم آه. إلى نهاية السنة ستة سنوات حتى نرى الحين الخامس ستة خمسة وستة خمسة وستة بنحب السنة سنتهي في خمسة إن يعني باحث مثلا شعر. دائما سأحدد حتى ننتهي خلال ستة مرات سأحدد كل مرة الجزء الذي سأشرحه وإذا لم أنتهي فيه أنت تقرأ فأنتوا تلاحظوا مثلاً في أول الدولة بني عثمان في صفحة 360 لدينا قسمنا الدولة إلى عدة مراحل هل تلاحظوا أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً جميل؟ كل حصة سنشرح واحد من هذه يعني كل حصة سنشرح فقرة من الإياد من الفقراء إذا كان الوقت يتسع وشرحناها جميل إذا لم نتسع أنت في البيت فقر أبطل ماذا بناشى واضح إبراهيم جميل أه. وكل مرة ذكروني أن أعطيكم سؤال عن المرحلة يعني أنتوا بحظوا أنا بقول دائما في الامتحان بيأتي سبع دسلينة منها أربعة آخر. الاختيالي. نحن في الدواء مثلا في الامدلس درسنا خطرة سيأتي فيها سؤالين. سؤال عن الغرناطة وسؤال سؤال عن السقوط وما حدث للمسلمين دي عزيزي. في الدواء العثمانية خمس مراحل سيأتي على كل مرحلة سؤال. هيكون عندك سبع تسئلة تختار منهم اربعة. يعني في هذا الحال يمكن أن تنجح بدرجة جيدة إذا ذكرت الدولة العثمانية نعم مم. يعني لأنه فيها خمسة بسئلة فعلى سبيل المثال اليوم أول مرحلة سندرسها اللي هي مرحلة تأسيس الدولة مرحلة تأسيس الدولة وفي هذه المرحلة سندرس تم خليفة سنجلس عثمان الأول وأرخان ومراد الأول بيزيد الأول محمد الأول مراد الثاني <تصفيق> خلال هذه هذه طبعا ستجد لو نظرنا مثلا خريطة على تركيا <تصفيق> دائما هذه في رأي يعني تعرفوا استيك اللحمة هكذا تجمع؟ استيك اللحمة هكذا طويلة وهنا خليج البسكور وهنا الجزء الأوروبي هكذا الأمر ببساطة كان لدينا في البداية دولة تسمى صوادقة اليوم يعني السلاجقة اللي جاءوا إلى بغداد وأنقذوا الخليفة من التاسير الشيعي الخليفة اقتحوا جزء في منطقة الأماطور منطقة الشام وفي هذه المنطقة بدأوا يتوسعوا على حساب الدولة البيزنطية حتى عملوا دولة اسمها سلاجقة الروم دولة سلاجقة الروم هي اسمها سلاجقة الروم لكنهم كانوا مسلمين وكانت العاصمة بتاعتهم في منطقة قنية وكان القائد بدحم آخر قائد اسمه علاء الدين قيقباد الثاني لهذا آخر خليف لما العثمانيين كفرقة هربوا أمام المغول تعرفوا المغول لما جاءوا كذا على العالم الإسلامي كثير من المسلمين كانوا بيهربوا أمام المغول حتى لا يدهسوا من المغول ولما كانت العثمانيين هؤلاء بقيادة أرطغ هذا العثماني هو قائد القبيلة كان بيهرب يعرف من المغول القادمين بيهرب يعرف يعرف. حتى نزل عند صلاجقة الروم وقابلوا السلطان اللي اسمه علاء الدين قايقنان لاحظوا أن هذا مهم جداً علاء الدين بقيقلات هذا عنده جولة وله جيش وفاجأ جاءت قبيلة بدويه محاربة هو يفكر أن هذه القبيلة لو انضمت إلى الجيش وهم عبارة عن باته غير متحضرين سيفسدوا عليه الجيش لذلك هو كان بيقبلهم ولكن كان بيضحهم على الحدود بين وبين بيزنطيين وهذه فكرة سياسية متكررة عن السياسيين تعرفه. دائما انا اشرحها بفكرة القطار بيبقى في عربتين للقطار. بيبى بين العربتين فل او سب حتى لا تصطدم العربتين معنا وحتى لا تصطدم صلاجقة الرجل كانوا يضعوا هذه القبائل البدوية بين الاثنين فهذه القبيلة البدوية بالنسبة لعليها دي القيقبات كأنها حماية له بتمنع غزو لأن البيزنطين لو بكروا يهجموا لابد أن يمروا على القبيلة البدوية بداية فهو يستفيد بعنفه ببدويتهم ويتخلص منهم على الحدود كيف يقبلوا هذا بيغريه أي أرض تسيطروا عليها هي ملك لكم أي أرض تسيطروا عليها هي ملك لكم فلما وصل العثمانيين وضعهم على الحدود هنا أعطاهم اقتطاع على الحدود في هذه المنطقة تنزل في القبيلة وبدأت القبيلة لما انعلم هذه بتتوسع ضد البيضنط، وضع لا تتوسع ضد. جميل، فأصبح مكان أرطقل هذا في هذه في هذا الوقت، وأصبح ابن عثمان هو قائد القبيل فعثمان هذا كان محارب وفائز، وبيحرز انتصارات ضد البيزنطيين فلما تتكاثر عنده الغنائم، ماذا يفعل بقية البدو الفقراء يفكرون في الانضمام إليه حتى ياخذ نصي من هذه الغنائم، فبدأ جيشه يكبر، لأني لم ينض، لم يقف فقط قبلته ولكن كان يأتي القبائل الأخرى العثمانية التركية تنضم إليه، فبدأ جيشه يكبر في تلك الهيئة في تلك المنطقة. وهنا دائما نقول ان عثمان هذا هو مؤسس الدولة اللي سميت على اسمه لان حدث حدث تاريخي غريب جدا في سنة 1299 احد الحكام المغول أزورني يسمى شاروخان أراد أن يجعل صديقة الروم وهم الأطراف تحت طوعه تحت حكمه لأن إحنا حكينا قبل ذلك إني هناك سلالة واحدة هي اللي تحتم الشعوب التركي تتذكروا هذا ما؟ وأي حاكم من هذه السلالة بيستشعر إني هو حاكم لكل الأطراف فلما وجد قبيلة دولة هنا. وأراد أن يجعلها تحت حكمه علاء الدين قيقبات هذا خالة خشية وأراد أن يوقع اتفاق مع الامبراطور البيزنطي ضد المغروض فالامبراطور البيزنطي عزموا لتوقيع هذا الاتفاق ولما وصل الامبراطور البيزنطي خانه وقتل يعني رئيس دولة سلاجقة الروم على الدبقى القبال الثاني في هذه السنة لما ذهب الروحة تم قفل ماذا حدث؟ الدولة تفككت كل صاحب منطقة استقلب إمارة صغيرة وفجأة عثمان الأول هذا وجد نفسه رئيس الإمارة لأن الدولة تفتكت وهو كان توسع في هذه المنطقة فأصبح في هذا العام لا يدين لصلاجقة الروم لأن صلاجقة الروم انتهت كدولة فأصبح إمارة في هذا الموضوع لما حدث هذا يبدو أن أخذ ثلاثة سنوان لأنه في سنة 1301 أعلم إماراته العثمانية اعلم اماراته العثمانية. يعني سمى الايمارة على اسم نفسه زي مثلا السعودية على محمد السعود وظن المغرب الدولة العلوية على اساس ايضا نفس, نفس الطريقة. فاعلن قيام الدولة الخاصة به. فاصبح عثمان هو المؤسس للدولة. فسميت الدولة العثمانية. ونبود أن تفهموا شيء الدولة العثمانية لها أسماء كثيرة جدا أظن أنا سكرت هذا في أحد الـ... في هامش 1460 لاحظوا الهامش مهم جدا هل وجدتوا صفحة 366؟ الهامش الأول لا. عرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة لعل أبرزها الدولة الع العالية الدولة العثمانية الدولة العثمانية من كلمة عثماني تركيا الإمبراطورية العثمانية السلطنة العثمانية دولة آل عثمان. لا للأسف الشيء الذي لم أكتبه في في الهامش الخلاف العثماني لكن موضوع الخلافة الاثمانية ده يرجع مدافر جدا والأدراك طوال الوقت لم يكن يعتبروا نفسهم خلاف، يبدو انهم كانوا يستشعرون انهم ليسوا اهل الدين فلا ينبغي ان يزعموا انهم خلاف، وان دولتهم في الهامش لا تسيطر على الحجاز والعراق ومصر والشام فلا يمكن ان تبداعي من خلاف. فظلت طوال النقطة تسمى السلطانة العثمانية عشر اسم او الامبراطورية العثمانية لكن لما سليم الاول 1517 لاحظوا هي وعدينة 1801 1517 الدولة العثمانية سيطرت على الشام وعلى مصر في هذا التاريخ ولما سيطرت على مصر جاء حاكم الحجاز بالمفاتيح مكة والمدينة وسلمها السلطان العثماني في الطاهرة يعني جعل الحجاز استسلمت سماً فأصبحت الدولة العثمانية من دولة هامشية في أطراف العالم الإسلامي إلى دولة تسيطر على قلب العالم الإسلامي وهنا لما سيطرت على مصر وجدوا آخر خليفة عباسي آخر خليفة عباسي. وهذا الخليفة العباسي كان معه شعارات الداولة وبقايا الأنطار النبوية تعرفه جبة النبي بردة النبي شعر من النبي مش عارف ايه حزاء صندر النبي كل هذي الأشياء كانت عندهم كأشارات تدل على أنهم هاشميين عباسيين فمتوزعت منه كل هذي الأشياء وأُعيدت إلى اسطنبول وهي مسيرة الآن في متحف قايد في اسطنبول. لا ليس قايد باي قاوباي أو بشيء. نسيت ليش تعبل متحف. سوف أذكر الاسم مشهور اليوم. إني في الأسر النبوي من ويقال أن سليم الأول هذا ضغط على آخر خليفة عباسي. فجعله يتنازل له عن الخلاف، وأصبح لقب الخليفة داخل ألقاب الامبراطور العثماني أو الحاكم العثماني وأنتم ستجدوا سأجد لكم يقام عند سليمان القانوني. الناس اللي بتبكس بتبحثه عن الناس جميل في صبح تلتمية وتسعين 390. عند نهاية عصر سليمان القانوني ستجد اللقب الكامل للخليفة العثمانية والحكمة العثمانية ونلاحظ اللقب كامل صاحب الجلال الامبراطوري لم تجد محمد العروسي 390. ده يوجد عندك كتاب السيارة هربوا في الصحف وجد البرجيكا سحبت اعترفة سحب الصحف <سحر> جميل الله صاحب الجلالة الامبراطورية السلطان سليمان الأول حاكم بيت عثمان سلطان استرابير خان الخانات أمير المؤمنين خليفة رسول الله في الأرض لاحظوا لقب الخليفة جاء متأخر في السلساء المفروض انت لو خليفة ده هذا أول شيء لقب العمي أهم شيء لكن لاحظوا الدولة العثمانية التاريخية لم تهتم بلقب الخليفة لم تبدأ تستخدمه وتجد فيه أهمية سياسية إلا في عبد السلطان عبد الحميد ولاحظوا أنا قلت الخليفة عبد الحميد ولا قلت السلطان عبد الحميد السلطان, السلطان عبد الحميد لكن هو أول من فكر في فكرة الجامعة الإسلامية ويمكن الشعوب الإسلامية ستدين لنا لما أقعل اللقب الخليفة كأول لقب وساعتها ستكون الدولة قوية ويمكن أن الحرب العالمية ونكسبها يعني أول من برر استخدام اللقب سياسيه كان الخليفة أو السلطان عبد الحميد الثاني، وبدأ ينشئ شبكة من السكة الحديدية تربط اسطنبول بكل المناطق اللي حكمنا في الدولة. فعمل خط يذهب إلى بغداد، وخط الحجاز مازال زال أثار أو جزء منه في الأردن. يعني الخط كان بيأتي من اسطنبول يمر في العمضون ثم يمر في الشام في سوريا يصل إلى الأردن يصل إلى الحجاز إلى الحج فكان الحجاز يركبوه وهذه كانت معجزة من المعجزات أن الناس بعد ما كانت بتضرب أكبال الإبن شهور حتى تصل إلى الحجاز بتضرب أكبال القطر فبتصل خلال أسبوع يركب في اسطنبول مرتاح لا يوجد عفر ولا نصوص في الطريق ولا في بتاع طرف فجأ يجل نفسه بحجاجة كانت معجزة من معجزات وخط يصل إلى بغداد في الحرب العالمية الثانية الأولى كان الإنجليز يريدون تدمير هذه الخطوط هذه كانت معركة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية فجعلوا أحد جواسيس لهم يسمى اللورانس العرب يتقرب من العرب ويستخدم الباب في تبجير خلصة الحمدية العثمانية لماذا؟ لأن الدولة العثمانية لم تكن تريد الخرطوط فقط للحج ده تريد الخرطوط لسرعة نقل الجيوش يعني لما يكون الجيش ال... الإنجليز يريد الاحتلال العرب فجأة الجيش يركب من اسطنبول يصل إلى العرب قبل أن يأتي الإنجليز أصدر او الى الحجاز او غير هذه الاشياء فكان استخدامها هذا وهذا هو كان الاختبال ايام الموسم يستخدم للحجل لكن بقية السنة يستخدم في الحرب لنقل العسكر سريعا لان اهم اشي في الحرب العرب هي سرعة التنوذي اهم شي في العرب هي سرعة التنوذي ولذلك الالمان في الحرب العالمية التانية كانوا بيهزموا معظم الدول لان كان قوتهم بتنفذ سريعا من مكان آخر، في أول الحرب طبعاً، لكن بعد ذلك لما نفذوا مروا خطوط السكة الألمانية خسروا الحرب، فكان سلطان عبد الحميد يقوم بهذه الفكرة متضمنة هذه فكرة إعلام نفسه غليفة خطوط السكة الحديدية تقوية الروابط مع العرب. هذا أخطر شيء يجدد الدولة العثمانية ويحفظها ويجعلها قوية في مواجهة الدول الاستعمارية. فهنا فكر في رقم لذلك الناس اللي بتبكي على غياب الخلافة سنة 24 هي لم تكن هناك خلافة للأسف. هي وعندنا فقط لسبب سياسي. لكن هناك ناس كسر يعني فلمن بشكل سطحي. ويتصورون ان هذا كان خليفة المؤمنين وفي فكره اول ما جاءت كلمه تدبير المؤمنين ذكر عمر بن الخطاب هل لم يكن علم ان القران مخطوط شكرا لما نفهم التاريخ بنفهم عدد الموضوع بشكل جيد طبعا لما تيجي للسلطان عبد الحميد واقول إنه شرحت لا لا شرح. انا شرحت هذا لا تقولي لا لم تشرح انا شرحته لعاده نعم. فكرة الجامعة الاسلامية نقطة اساسية في الحديث عن السلطان المتحدث. المهم لما عثمان الاول هذا بدأ يحكم هنا سيأتي سؤال اساسي لاحظوا في صفحة ترتمية اربعة في الفقر الرابعة آخر سطر توجد عوامل هل وجدت إبراهيم توجد عوامل عدة سعادة الفقر الرابعة لا لا على قولتِه آخر سطر هذا السؤال متحال هذا السؤال في الامتحان السؤال توجد عوامل عدة ساعدت على توطيد الإمارة العثمانية والتعزيز. يمين؟ يعني نحن نقول مثلاً ان عثمان هذا سيطر على منطقة إسكيشة، يا؟ إسكيشة الموجودة في هذه المنطقة، إسكيشة. أنا طبعاً لمزد من طبع تركيا ولكن من القريب أعرف وبعد ذلك يعني سيطر على منطقة نقيا وأظن هي في هذه المنطقة نقيا وكانت عاصمة قديمة للبيزنطيين ولو كنت تعرف نقيا هذه كان فيها أول مؤتمر مسيحي عالمي يسمى المجمع المسكوني بن القيا، وهذا هو المكان اللي أعلم فيه من المسيح ابن الابن الله، وكان هذا بالضبط في القرن الثالث 325 بالضبط، كان هذا المؤتمر، وكان السلط القيصر قسطنطين مازال وسني، مازال وسنيا. وكان كل معظم الامبراطورية تنصره وهو خاف الامبراطورية تضيعه فكان بد ان هو صعب عليه ان هو هيعيدهم هي التنصير تعرفوا كان في عصر يسمى عصر الشهداء كان يتتبعوا المسيحيين ويقتلوهم في الصحراء وفي كل مكان واحيانا كان عندهم المصارعات هذه واحيانا في مصارعات مع الحالات فكانوا يقذفوا المسيحيين للأسود حيواني. وللحيوانات بهذا الشكل. هذا كله لم يفيد. المسيحية كانت بتنتشف في الدولة. تلت مية ميلادية. فهو قرر في النهاية ان هو يتنصّر. حرفني هو يتنصّر. هي مشكلته الأساسية ان هو كان كان بيعتبر إله عند. وكانت تقدم مذبحة بشريّة. لا ممكن يتنصّر يذبحه ولاه. وكان بيعتبر إله. وهو الآن لاحظ هذا المشكلة بالنسبة لهم هم كرجال يونانيين بريط يحتقر اليهود واليهود بالنسبة لهم عبيد من العبيد بتاع قصيمه المشكلة هذا النبي اللي هو سيتنصر على أساسه من اليهود اللي هم بالنسبة له عبيد وهو إله لاحظوا <تصفيق> حتى تفهموا لماذا جاء هذا الموضوع المشكلة ان هذا المسيح عليه السلام بالنسبة له لم يكن فقط يهودي ولكن ده مجهور الأرض. واليهود سجلوه في الوساقة اليهودية أنه ابن زنا يعني لما السيدة مريم راحت تسجله في بيته لا، قاتبوا مجهور الأرض بابن زنا في وساق المعبد نفسه وهم حتى الهنس يقولوا هذا كله <تصفيق> المستوطنين لما بيدنسوا كنيسة هم لا يدنسوا مسجد فقط ويدنسوا الكنائس أيضا فبيكتب عليهم إلى هكم ابن زين على الكنائس حتى الآن بيقول لك المستوطنين دنسوا كنيسة وكتبوا عليها كذا فهم لا يعترفون بإني مسيح نبي ولا أي شيء من هذا القبيل وهنا المشكلة راحت لهذا الامبراطور هو بيعمل كإله وفاتها سيتبع نبي من اليهود اللي هم معميل عنه وهو ليس من اليهود فقط ده أبوه غير معتربية غير معروف يعني مستقبل نزداله مستقبل فماذا يفعل هنا الرباء في هذا المجتمع؟ قراروا يكتبوا وصيقة بتسمى قانون الإيمان القيصري وهي ما لو تكتبت في الإنترنت قانون الإيمان القيصري ستيتها اللي هو أول فقرة فيها إن المسيح غير معروف الأرض لإنه ابن ربنا أصدر يعني ابن الإلهي فصعدوا به في اجتماع واحد من إنه إنسان بشر نبي إلى إنه ابن الله فهنا الكمبراطور مستنطين قال الآن أتنصر يا أدم ابن الله وليس من الله إبا يتنصر فهم قاله له, له المسيح حتى يتنص. Yeah. وهذا الـ الـ القانون القيصرية هذا هو سبب كل الانشقاقات في الكنيسة أول ما طلع في الكنيسة الكنيسة الشرقية قسم عن الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية نفسها بدأت تتقسّم سريانية وفيندبية وقطبية لأن في صراعات على القانون والكناس الغربية تقسمت أيضاً لأقسام بسبب هذا القضاء لأن الناس اجتمعت في نقية هذا وفي ليلة واحدة حولوه من نبي إلى إله وبدوا يختلفوا حول ما يسمى أكبر قضية في في اللاهوت المسيحي أو علم الكلام المسيحي يسمى طبيعة المسيح هل هو بشر؟ هل هو إله؟ هل هو إبداع؟ هل هو باص بين الاثنين إن دم يبفيه الطبيعتين الإلهية ويقول إن سوت الله. سوت يعني الناس والله. فمشكلة كبيرة جدا هو هذا السبب. فكل نقي هذه تصل في أدرس مذهبي. ده هي مركز أساسي في المسيحية. يعني نحن كمسلمين أو كعثماني لا نعرف قيمتها لكن المسيحيين يعرفون. فكاد كل ما تسقط مدينة بهذا الشكل بتكون نأسا كبرى ليه؟ لأني يلاحظون من تاريخهم بيمسح وكان العثمانيين كما ذكرت قبل ذلك لديهم طريقة تشبه بالضبط طريقة اليهود الآن وطريقة العزبان مع العثمانيين أول ما يأخذوا مدينة بيحدث فيها إحلال وتهجير طبعاً هو قبل لما بيحسلوا المدينة نصف السكان بيهربوا ويبقى النصف الآخر مثلاً فكان يخيروا إما يسلاموا أو يخروفوا فكان كسب منهم لما يجد فرصة للخروج بيهد الناس عادة لا تغير عندنا بسهولة إذا له تغير عندنا وتأخذ يقول لك أخوف أخيراً فكان لما بيخرجوا كانوا بيئتوا بقبال عثمانية تركية ويحلوها مكان فالمدينة تتخير فلح تراحيه بالضبط كان يعمل المسحين مع الأندلسيين فلا يمكن استعادت المدينة مره يعني إحنا سنعرف في الحرب العالمية التانية اليونانيين أصلا لديهم حقب تاريخي ضد الأطراف العثمانية بسبب هذا الذي حدث لأن كل من طرد من الانادور ذهب إلى لل... اليونان في الحرب العالمية الأولى 2018 لما اتهزمت الدولة العسلونية اليونان سيطروا على مرزة من الأراضي التركية سيطروا على القسطنطنية وسيطروا على الانادور وكان طوال الوقت اليونانيين بيحلموا أن يعيدوا بيزنطة مرة أخرى ويرجعوا الناس تاني للعمادول وتبقى مسيحية مرة واحدة أو بريزنطية مرة واحدة لم يستطيعوا ملايية لأ يعني كل الأطراق مسلمين سنة وهم احتلوا للدولة ولا يمكن أن, أن تعادوا الأمور مرة واحدة فلما بعد ذلك اليونانيين جزموا على يد كمان أطراق علموا أن هذا غير المور حالياً حقد اليونانيين على الإيطاويين أكثر أكثر من اليونانيين وما زال يحقدوا على الأرض وممنوع في اليونان من... لا يعترفون لا يعترفون بالإسلام جديد. ممنوع بناء المساجد كل المساجد القديمة اللي كانت عشر مانايا إما حولت الكنائس أو متاحة يعني؟ هذا أزع... يعني أشعر. ومشاكل لها أسس تاريخية لأجد أن نفهمها كيف وصلت فكرة الإسلام إلى إسلام أو إلى الدولة عند سأسيس؟ هذا ما سنحكي له هذا ما سنحكي له لا. لأن هو السؤال توجد عوامل إيه؟ ساعدت على توطيد الإمارة يعني أوصلت الإسلام لهذه الكتاب فانت لاحظ هنا أول في الكتاب أول فكرة ربعه، تنتم أربعة وستين هل أنتم معي أم <تصفيق> <تصفيق> وفر الحسن بعد الحسن ممكن تحتزاب على الهاتف نركز فيه لسنة عشر آآ، النسوع السلام قال ده وقامت القيامة وفي أحد يدع حرككم مستطاع بيغرز سفايا، أنا حتى الآن بنغرز بيه مستطاع قبل أبلي سابق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نزرع الآمن <تضحك> كان فسيلة في التصلاح فسيلة <تضحك> <تضحك> وفي حديث للرسول عليه السلام عن النفل والفسيلة منصوبها النفلة حديث عن, عن النفل لها أعرف إذا كان قوي يعني حديث صحيح ممكن تبحثوا عنه كان الرسول يقول ما معناه احترموا خالاتكم النفل لا. لو كان يوسف يعني سامحته <تصفيق> اه أنا سمعت عمته نعم اعترف لكم لو كانت غلط لها بر يعني <تصفيق> هي هل هي اقرب ان سامحته عمته اتصلت بخدي اظن خالد <تصفيق> <تصفيق> انا ف الموضوع له تفسير أسطوري وأنا لم ايده في الكتب ولكن أعرفه من من حكايات المصريه في إحدى الحكايات المصرية يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما كان يخرق الإنسان من تراب ملطين لما خلقوا تدقى بعض ملطين الذي جوه السيد العمال فصنع من هذه البقية ناخرة محمد الله ما النخلة عم أعمتكم صاحب يا جميل. أخت الأفضل يعني إن هي حاجة جميلة زرية يعني إني بقي جزء من المادة اللي صنعة منها هذا فصنعة منها نخلة أظن في اللون المتقارب بين النخلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المهم فا أول سبب من الأسباب يعني ترسيخ أقدام الإماره العثمانية كفكرة الغزو والجهاد وأنا لابد تفهموا شيء معين إذا عثمانيين منذ بداية كان دينهم الإسلامي عقيدتهم نقيه جدا وزمن الأضرار حتى الآن يعني دينهم قوي جدا ولهذا يعود لفكرة إني التدين العثماني سني ولكن فيه نوع من التصوف والتصوف في هذه الفترة كان تصوف عسكري التصوف كما في المغرب مثلا حكيت لكم أمس مرة إني اللي منع احتلال البرتغال للمغرب المتصوفة يعني كان المتصوفة لهم زوايا على البحر وكان رباط من الأربطة كل ربط فيها متصوفة مقاتلة يعني ليس المتصوفين الخانعين اللي عمر <تصفيق> بن الخطاب رأى أحدهم فنغزه بالضرب وقال له أمدت علينا ديننا أماتك الله لأن هو متمسك هالكذب وهذا ليس الإسلام في الإسلام جايب يعني ولكن مثلا التصوف الإسلامي الحقيقي ما هو التصوف بينسب إلى أحمد الصوفة لأن كان في المسجد النبوي في آخره منطقة عالية للناس الفقراء الذين انقطع بهم الطريق ولأن المنطقة عالية كانت بتسمى الصفة فكان كل من ليس له بيت أو يعني على الطريق أو فقير أو جاء من مكان بعيد عن المدينة أو كان بيبقى في نهاية المسجد يناموا على الصفة هذه ومن يبقى لديه أكل من المسلمين كان بيأكله ويعلق في شيء في المسجد فكان أهل الصفة يقول وكان أفهرائي من أهل الصفة والحديث الشهير له والله رأيت 75 من أهل الصفة أصبحوا قادة وأمراء بعد ذلك يعني ناس من اللي جاء, جاء مثلا من اليمن وأسلم ويرودا يبقى مع أين يبقى؟ فكان بيناموا في المسجد كان منطقة بنوها عليها كذا أعلى حوالي نصف متر من المسجد كانوا بيعطوا بيت ليشوا عليه فلأنهم كانوا فقراء ومؤمنين إيمان نقي فسموا أهل الصوف ومنها جاء الصوفية ومعنى الفقير المؤمن بلى لكن كانوا محاربين عليهم الرسول صلى وكانوا في في لذلك التصوف الإسلامي الحقيقي، ليس التصوف المسكنة، ولكن التصوف الفروسية نعم لعذا هو المفهوم من التصوف في الإسلام فكانت عندهم فكرة الغزو والجهاد فكرة قوية جدا ولكن لاحظ مثلا رقم اثنين باء درويش الطريقة الآخية طريقة إسلامية سنية متصوفة تسمى يسمى الدرويش بالتركية تعني فقير أو هي فارسية يعني, يعني متصوف فقير الذي يلبس المرقعة بالشدة فقر يعني يدوم المرقعة قطعة من هنا قطعة من هنا ولكن هذه الطريقة كانت طريقة محاربة وليس تكن محاربة ده كانت أول الجيش يعني أول ما يليز يهجم كانوا هؤلاء متصوفة اللي في مقدمة في مقدمة الجيش، وكانوا هم في يس يذهبون أمام الجيش بالأعلام، والذين يقرأون القرآن لل للجيوش ويعلمون الجيش ويصلي الجيش، وكان فيهم فرق هي فرق متصوفة واحد، من يستطيع الحرب في الجيش، من لا يستطيع هو اللي بياخد الجرحى ويعالج الجرحى ويسحب المقتلى و. كل هؤلاء الأشياء فالطريقة مهمة جداً في قيام التولى للعثمان الشيخ الغريب إيجلاً لاحظوا عثمان هذا كان مازال شعباً لم يتزوج بعد وكان شيخ الطريقة هذا يسمى الشيخ الدالي وهذا الشيخ توسم في عثمان الخير وانضم له حتى يشارك في الفتوى فلما نرى عثمان هذا تنبأ له بأن أولاده سيحكمون العالم يعني هذا الشيخ لما رأى قال له أعفادك سيحكمون العالم تنبأ له بهذه النبوءة ويبدو أنه أسمن تذكر أنه لم يتزوج حتى الأبن يعني بسبب هذه النبوءة فلاحظ الزكاة علم أن هذا الشيخ لديه ابن فتزوج به. جميل جميل فإذا لاحظوا لدينا الان شيخ ولدينا إمام هذا أمر متكامل في الإسلام يعني مثلا في قيام السعوديه كان الشيخ محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود يا هذا الموضوع ليس نادر في في دوله الموحدين كان يوجد برضه نفس الايه نفس الموضوع كما ذكرنا قبل زي ان دائما هناك قائد وهناك شيخ وطبقان ويكونان دولة، وهذا بالضبط ما حدث في هذه في هذا الموضوع الشكل بين، لكن لاحظ مثلاً أول الفقرة، لاحظ مثلاً فقط حلت في هذه المناطق الحدودية ثقافة شعبية صوفية. حيث هيمنت طرق الدراويش على الحياة الروحية في هذه المناطق الفضدية، وفيها يطبع الدافع وراء ضع الطابع الصوفي على السياسة العثمانية. يا؟ وبعد ذلك لما أنشئ الجيش الانكشاري الجيش الانكشاري معنى الكلمة بالتركية الجيش الجديد التنظيم الجديد للجيش أصبح هذا الجيش مقاد من هذه الطريقة الدرويش الأرمانية هذه فلدينا في البداية فكرة الغزو والجهاد عند الأرمانية فكرة أساسية ثم فكرة الثانية إني دور الدرويش بطريقة أخيرة. وكيف توحدها مع بعض فأصبح لدينا إمارة جديدة أو قوة جديدة ومع ذلك زوال النفوذ البيزنطي من أسيا الصغرى أن النفوذ البيزنطي بدأ ينقشق عن أسيا الصغرى ويضرب مع تقدم العثمانيين الدولة نفسها بدأت تدرق يعني عاشت الدولة البيزنطية دي عاشت خطرة طويلة جداً من العودة فترة طويلة جدا وضعفت في هذه الوقت وبدأت تتحلم مع وجود العثمانية كقوة فتية فلما يأتي سؤال في الامتحام توجد عوامل عدة ساعدت على توطيد الإمارة أو كما قال محمد إيصال الإسلام لهذه المطبقة ستقول فكرة الغاز والإكهاد دور الدرويش طريقة آخرية زوان النفوذ البيزنطي. لا. وهنا لاحق الشيء معين مهم جدا لابد أبو صحفه لما الدولة العثمانية أو دولة إمارة العثمانية بدأت تتوسع دولة تعرفوا أن الحروب الصدرية قديمة قامت بسبب توسع السلاجقة ضد بيزنط لما السلاجقة هزموا البيزنطين في معاكة ملاسكرت الامبراطور البيزنطي بعد البعث للبابا يحمسه للقيام بحملة صريبية ضد هواسة رجي خارجور فجاء البيزنطين واجتاحوا العالم الإسلامي وكونوا كل هذه المرافق درسناها في السنة في السنة الماضية هنا لما ظهر الأسواريين الامبراطور البيزنطي فكر ان يكرر الفكرة نفسها أن يكلم الماتيكان ويكلم الدول المسيحية للقيام بحملات صليبية جديدة ضد العثمانيين وهي حادثة بحاملة ولكن العثمانيين هزموها ولكن كانت فكرة الحملات الصليبية ضعفت بسبب أن أوروبا أصبح فيها نهضة وعصر التنوير وعوذنا الماتيكان عن السيطرة ولم تعد الدول تدين لبابا الماتيكان بالكوة الصبع الملوكة لم يعودوا يدينوا للبابا بالقوة الصالبية بالشكل الصالب بسبب ان بدأت التدريب وربما أوروبا تتقدم وتصبح فيها سلطة العلمانية أكبر من سلطة البطوية فتكرة الحروب الصالبية فشلت لأنها لم تكن مناسبة للعصر واضح <تصفيق> ولكن كان بيحدث أشياء غريبة جدا لنم البابا فشن باعس لملك اراغون يا فرناند تعريف الراجل اللي كان لغرناطه كان هذا جده يا وهنا تلاحظ لاحظ اسمه فرناند ملك اراغون لو حط للجزء الخاص بال بغرناطة ستجد اسمه فرناندو ملك عربون هو ليس نفس الشخصية ولكن هذا الجده لان نحن هنا في سنة 1300 بينما الاخر في 1492 وهو yeah. كلمة فرناندو من يعرف الاسمالية هنا؟ كلمة فرناندو تصغير لفرناندو نعم yeah. المهم هذا الرجل الذي يسمى فرناندو كما نقول في العالمية جاي يجحلها أعماها يعني جاي يعالجها أبسلها نعم كان لديه في جيشه مجموعة متمردة من العسكر وأراد أن يتخلص منها فلما الملك البيزنطي هذا طلب عود بعت له هذه الكتيبة المتمردة فلما جاءت الكديمة يعني قامت بفتر مصورات في بيزنطة أضعفت التعوى وكان هذا الرصالح العثمانية <تصفيق> يعني مصائب قومنا عند قوم التوائية <تصفيق> وكاننا أقول أني عثمان هذا لو كنت أتذكر ما هي الشعارات العثمانية أظن الشعارات العثمانية تربوش <تصفيق> واللغة العثمانية مكتوبة بحروف عربية هو الذي مع يعني هو اللي اتخذ التربوش وهو اللي اتخذ اللغة العربية وبنقول هذا لأني لأنه في نص كتبوا لا أدري أين اسم هذا النص كتبوا باللغة العثمانية أو التركية المكتوبة بحروف عربية يعني اللغة العثمانية حتى ذلك الوقت أو اللغة التركية كانت غير مكتوبة لأن العثمانيين كانوا باد، فلما استقر في المكان اتخذ الحروف العربية لكتابة اللغة التركية، فظهر لدينا ما يسمى اللغة العثمانية، لأن انت لازم تدرس التركية لديك التركية القديمة اللي هي اللغة العثمانية والتركية اللي هي مكتوبة بحروف لاتينية بسبب قرار مصطفى كمال أتاتورك تغيير الظروف فالعثمانية القديمة المقصد بها اللغة التركية المكتوبة بحراطية وكانت تقريبا 60% من عدد طيناتها إسلامي القرآن تقريبا 60% ولما جاء مصطفى كمال أتاتورك هم كانوا يريدون نزع تركيا من نطاق الإسلامي أصدر قانون يسمى تلقية اللغة التركية بحذف الكلمات العربية من التركية والمليد كلمات مكانها فتصوروا هذه اللاجنة اللغوية كانت سمت 1935 حذفت 100 ألف كلمة ذات أصول عربية 100 ألف كلمة من إيه؟ كل لأن أي دولة عربية أي دولة مسلمة غير عربية إبراهيم مثلا دولتك لا تتكلم العربية لكن القرآن الكريم معروف وكلمات القرآن الكريم بتدخل في اللغة يعني مثلا في إبراهيم مثلا أنت تعلمت العربية سنة ك كم عمرت قبل ذلك؟ يعني عشر عشر سنوات ولكن قبل ذلك. كنت تعلمت كلمات عربية بسواق القرآن الكريم ولما تعلمت اللغة العربية كل فترة تكون قد تعلمت كنت الكلمة كنت أعرفها فعنده تعليم اللغة العربية أسهل من الأجناد الذي لا يعرف القرآن الكريم وكان الأطراق بهذا الشكل لديهم كلمات كثيرة وصولها قرآنية فكل هذه الكلمات خذتهم <تصفيق> بس حتى الآن عندما تسمع تركي ما موجود كلمات عربية. الشيشانية، ها؟ كل الشيشانية. آه. فيها كلمات عربية. صبر، صبر، صبر. نعم. بركة، الله. يقول بركة. كل الناس كانوا. كل الكلمات عن الخير الكلمات. واكيد النفس الكلام في الكردية وفي الفارسي. وأظن في السواحلية في في أفريقيا بسبب القرآن الكريم في كلمات من العربية دخلت في كل هذه اللغات. هو كان وظيفته هذا سندريشو آخر شيء في الكتاب آخر قرار أخذ اللي هو عملية التأمثيّة إني هو أزال كل الكلمات أو معظم الكلمات العربية. لأن هو على سبيل المثال منع الأزل باللغة العربية. وهذا رأينا في البيت ورأينا نحكي إن هو كلفوا أنصار تركيا ترجموا للتركية وكلفوا التركي أن يضع لحنًا للكلمات التركية حتى المُمؤذن هي يحول بال بالكردية الحروف العربية وتترجم القرآن الكريم وجاءوا الناس تصل إلى الكريم المترجم. <تصفيق> وكان وأغلق كل التكايا طبعا أنا قلت إني التصوف دور أساسي عند العثمانيين فهو جاء وأغلق كل التكايا وكل الأماكن اللي تصوفة وألغى نظام التصوف وفعل كل هذه الأشياء فهو بالضبط بيمثل عقدا في تاريخ ممكن نقول عقد سد في نهر التاريخ التركي يعني أبسط التاريخ حاليًا يعني أنا كتكت مرة مقال عن هذا الموضوع لأني كان كلي صديق تركي بيعمل معي الدكتوراة في وكان في كلام عن تغيير الحروف العربية في الدول العربية لحروف لاتينية لأني هي اللي سبب تخلف العرب هو كان يقول لي وكان في هذه الوقت رحنا في ألمانيا. كان عندهم حرف مشكلة في الكتابة الكوربيوتر بيسمى اسة ست بيكتبها كذا كانوا يريدوا تحويله الى اس اس وكان في ضرجة في ألمانيا ضخمة جدا وهذا سيبسط التراث وكل الكتب القديمة المكتوبة بهذا سنكتب هذا وكان في ثورة ضد هذا الكمية وبذلك الوقت كان عندنا احد المستشركين ضيف وكان اخي التركي يجلس بجانبي فهذا المستشرك سألني وانت عند السلام ما رأيك في تغيير الحروف العربية الى حروف التناني فانا بقى قلت بقى قدت لديكم مشكلة احبا حر احبا حر احبا حر وأنا غير ثمانية وعشرين حرف مرة و <تصفيق> وبعدين <تصفيق> أنا قلت له إن الموضوع ليس تكلف ولا إحنا مرتاحين للغة تعجبنا وفرق طلابكم نفسكم ولا تزعجون باء لأني هذا موضوع قديم بيتكرر كل <تصفيق> كل فترة ولا تز تسعج... شكر لكم إحنا مرتدين بأبرنا واللغة العربية عندنا الحروف العربية عندنا ولا نرى فيها أي سبب إذا كانت صعبة عليكم كمستشفي تعرفون ما غير وظيفتكم وشتغلوا حاجة ثانية. إلى هذا إلى هذا الموضوع. فهو كان بجواري يقل لي إيه وعم تعملوا هذا عبد السلام لأن إحنا لدينا تركيا مصيبة. أنا الآن بعرف اللغة العربية لو ذهبت إلى المقابر لا أستطيع قراءة اسم جدي على الطاولة. لأني الرجل اتكب جريمة تلاحظ. كل التراث العثماني بلاحظ من 1299 لحد 1935 كانوا سنة 600 سنة والعثمانيين بيكتبوا كل كتابهم بهذه اللغة 600 سنة وفجأة بقرار لغة 600 سنة من الثقابة لحظة واحد ف فكونوا جاءوا وقالغة ما هذه هي الدكتاتورية حيث أن الناس لا تهمها راح لغي كل اللغة لغي كل الحروف فاضح كل التراث هاي اللي اتركنا من لا يزال يا قرائد الآن هذا كل الموضوع فطبعا ما يا ساهد انت لاحظ بقى لو احنا غيرنا الحروف العربية من اول التراث الكريم والشق الجاية لحد الآن سنصبح جهلاء فيه واذا كان الأجانب تحقوا على كمال الله لا يمكن هتحقوا علينا يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم كيف استسلم القطاع اللي سدير جذورها التاريخي والثقافي ما عندك حلم كده موجودة... عندك حاجه موجوده في مصر مش بقى الناس بتقتل في الشارع نعم لو ده ده صور اي صور الصور اللي حديثا هي موجودة على المساجد انا عارف ان مش يتكل فيها اطراد لكن لكن ال عمق الارهاب والحكم بالحديد والنار هذا يتعى أي شعب يا أنتو تقتل الناس في الشارع، تقتل الناس على صغيرها في بيوتها، كل هذا الرعب بينتشر فالناس الناس، في حالة سلبية، و... إذا متأزمين بالقادة بيطار... في مصر، ها؟ يعني في مصر؟ كل المصريين؟ ممتاز ولكن ما فيه مصريين كانوا شو؟ يعني يعني اللي هم مستفيدين من المال، حتى يا... المعاصرين علماء، ها؟ حتى المعاصرين علماء ها حتى محسسة دعاش البرماء أيضا يعني هما مجموعة سيار أسيسي اوه اقصر ده بيديك بي بي اوه حون احنا دا دا لا لا دخل في هذا الموضوع طالما ينتم موظف ده في ناس بتغير رجالنا حتى بحفظ على الوظيفة نعم نعم احنا درسنا في الام كنت ادرس الام لما جي قررت تعريب الدواوين في في مصر على ايام عبد الملك المالوان وعلى ايام عمر بن عبد العزيز يعني تعيين اي قط في اي وظيفة بالداولة ولا بد كلهم يخرجوا من الوظائف فكلهم اسلموا غيروا الدين عشان يحفظ على وظيفته فكون شيخ هو لن يغير الدين هو بيحافظ على وظيفته فممكن يغير اي شيء المهم يعني هو متأزم من شئ معين إني الناس بتقتل وإني الدولة بتتغلب وإني الناس الفقر بنتشر يعني مثلا آخر مرة أنا كنت مثلا في مصر قبل نأتي هنا كان الدولار بيقابل خمسة جنيه مصرى حاليا الدولار بعشرين جنيه مصرى أنا لما أضر، أنا مثلا لما بنزل بفلوسي إلى بعيش ملك بس أنا واحد البقية لا تجد متابع لا؟ لأن الجنيه ضاع نهار وبينزل كل فترة بهذا الشهر والاقتصاد ضاع والناس بتعاني فقر شنوني بس أنت لما بتبدأ بترهب الناس في البداية بيست السلمه يدخله في حاله سلبيه فكما قال المتنبي ما لي يرهب بميت اله فلا ترث فيها وهذا يحدث دائما في هذا الايه المهم اا فدي الاسباب الثلاثه لتسبيق أركان الدولة في هذا الوقت الدولة بدأت تكون قوية جدا منذ عهد أرخان بن عثمان يعني الحاكم الثاني في الدولة لأن هذا عثمان كما ذكرت تكون جيش يسمى الجيش الانكشاري بدأ يكون جيش نظامي وهنا لابد قلت نفهم شيء معين لأن الجيش الانكشاري منذ البداية بدأ بداية جيدة بمعنى لما الدولة الاسمانية كانت بتبتتح مكان كان بيكون هناك أسرق اسمانية أسرق. أسرق الدولة الاسمانية وكان معروف أن الأسرق يقتلوا في العصر الاسمانية فكان هو يخير الأسرق بين أن هو يسلم وينضم للجيش أو يقتل فكان كثير منهم بينضم للجيش العثماني فبدأ يكون الجيش جديد يسمى الجيش الانتشاري هذا الجيش كان جيش نرعب في أوروبا في العصول المصر أول من الجيش يذهب إلى منطقة بترزم الدولة الأوروبية هو اللي قام بمعظم الفتوحات في تاريخ الدولة العثمانية فهو كان سبب قوة وسط الدولة العثمانية لكن هو أيضا كان سبب انهيار الدولة العثمانية كما سندرس فيه النهاية ان هو الجيش يعني انتشر فيه الرشوة والمحسوبية وبدوا يعملوا في الطيارة ودائما الجيوش اذا عملت في الطيارة بتفسد يعني الجيش اذا وهذا هو الموجود في نصف السبب التأذي ان الجيش الان اصبح يتاجر ونسيب وهي نفس الخطأ اللي حدث هنا جمال الناصر. كان الجيش دخل في كل الأمور المدنية و له مصانع فجيب حرب 67 من ناكسة و في ستة ساعات من إسرائيل لما جاء السادات أو يعني عبد النصر لما وصل بهذا الشكل قرر أن يجعل الجيش يبيع كل شركاته المدنية ولا يركز إلا على ضبط رولة مع الكريم. ولما هو صمم على هذا ويجي السادة عمل هذا مصر استطاع التنتصر في الحرب اللي بتاني لها. لان يجيش تطلق بالحرب. <تصفيق> حاليا <تصفيق> يجيش عدم الرأوخ بالله. اللي, اللي يتعلم <تصفيق> مسيطر على اقصاد الدولة. والآن الوضع اسوأ مما كان عليه بالعالم. ايه المهم? هو لما كون هذا الجيش لاحظوا في صفحة تلتمية ستة تلتمية فأصبح الجيش يتكون من فرق خفيفة بمقصير أكانجي أنت بتعرف الكردية أو الفرسية؟ كلمات قليلة جداً يعني لما تجدني تعرف أنت يوسف الكردية أو شو؟ لأن هي دائماً التركية متأثرة جداً بالفرسية وكثير من الكلمات بدأتقى بالعربية نحن الخطأ فلو كنت أنت كليسم خطأ يمكن أن يصححني أحد. ثم فرسان نظاميين أو قطاعيين تسمى الفرق الصباحية وأنشأ لحظ هنا من الأسرة والفتيان المسيحيين الروم والأوروبيين الذين جمعهم من مختلف أنحاء جيش قوي عرتب الجيش لانتشاري أي العسكر الجديد هنا المشكلة في الجيش الانتشاري هذا. إن الدولة العثمانية في البداية كانت بتأخذ الأطفال المسيحيين اللي قبقهم قتلوا أو تم أسرهم في الموتن لم يستطيعوا الهرب بقوا في المدينة بعد احتللها فكانت بتلحقهم بتعلمهم تعليم إسلامي بتعلمهم اللواتن يعني تدخلهم في مدارس عسكرية بنيت لهذا يتعلموا فيها الإسلام ويتعلموا فيها خواعد الفروسية فيصبحوا جزء من الجيش فكانوا بيأخذوا فترة تربية عسكرية وإسلامية طويلة طب يصبحوا في الجيش ومن الأمور العجيبة المحزنة جدا إن كثير من هؤلاء الأولاد لما كبروا مثلا بعضهم وصل إلى مرتبة الصدر الأعظم الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء. يسمى أحيانا للحياة لكن يسمى السطر الأعظم في تاريخ الدولة العثمانية كان يكون هو السطر الأعظم للدولة العثمانية وابيه وأمه ما زالوا مسحيين في في يعني هربوا وتركوا الولد والولد انضمت وبعد ذلك لما دولته أو الدولة العثمانية سيطرت على اليونان بحث عن أم وبي وجد هو كان رئيس الوزراء وأم وبي مازلا مسيحيين على المسيحيين. يعني فحدث شيء جديد يعني. تاريخ العثماني عن هذا الموضوع. مشكلة هذا الجيش كما سنعرف بعد ذلك إن هو مع مرور الزمن شعر بسطوته وقوته داخل الدولة بروسباني. وكان دائما يمول نفسه من الفتوح والغنائم. فلما توقفت الفتوح. لم تقف ناقل فمن أين يمول نفسه؟ بدأ ينظر لدخل الدول فبدأ يصير فتنة أو يطلب إتوات وحياناً يسيطر على الأملاك الغير ومن هنا بدأت الفتن تأخذ يعني تحول بعدما كان وسيلة للفتوح أصبح وسيلة للتدمير لحد تعرفه كيف قضي عليه قضي عليه بالمدافع تحول لعاقل التقدم داخل الدولة الاسمانية والدولة الاسمانية كما سنعرف لماذا عاشت 500 سنة قوية كان العثمانيين عندهم طريقة جميلة جدا أظن لا يخص بها الآن إلا دا كل عدة سنوات يجوا بحث شامل لعوامل الضعف في الدولة ويعلج هذه العولمة. يعني القرينة نفسه ينشر باحسين يبحثوا سبب ضعف الدولة خاصة بعد الهزائم. يعني مثلا تعريف الدولة العثمانية حصل في ثلاث مرات. وفي في المرة الأولى سحبوا بسبب نزول الجليد وتعصر سحب أدوات الحصار. فانسحب. ومرة سنين سحبوا تقريبا لنفس السبب. المرة الثالثة هزم جاء جيش ال ال ااا اسمه البولندي 20 ألف انضم من الجيش البيني وهزم العثمانيين. ياه وهذه المرة لو تعرفوا حتى ذلك الوقت كانت القهوة محرمة في أوروبا. وكان في فتاوى يقول عن القهوة أن هي مشروب الوسانيين يعلم الوسانيين المسلمين وكانوا يحرموا شرب القهو لكن الأسوانيين الجيش والأسوانية كانت بتأخذ مع زكائف من القهو حتى يشربوا منها فلما انسحبوا لاحظوا هذه حكاية ظريفة يعني، لما انسحبوا تركوا القهوة في الأكياس الضخمة التي كان معها فالبيه أهل البيين اعتبروا أن هذه أمفال أو فوايد فأخذوا القهوة أجهز القهوة إلى الداخل وبدوا يحاولوا يصنعوها ويشربوها واحتفالا بهزيمة العثمانيين الشرق صنعوا حلوة على شكل هلال فبدوا يشربوا القهوة ويأكلوا الحلوة اللي على شكل هلال وإذن بالفرنسيين يعني الكروصان، فأصبح هذا عاد ال ال الفرنسيين وانتشرت هذه العادة إني كل يوم يحتفلوا يأكلوا الكروصان مش رابقان، احتفال بهذه ال ال الفرنسية، هذا موجود، أنا اليوم أنا كل يوم الكروصان كل يوم، أنا كلت كل يوم. فهذا على سبيل المثال من الحكايات اللي... يعني أنا دائما أحب الأحداث اللي لها أصول تاريخية فهذا وهذا ما حكينا الحقيقة وال والكرواسان انتشر بعد ذلك من النمسا إلى فرنسا وجرى تطويره لكن حتى لم يأخذ شكل الذي بهذا اليوم لهذا احتفالا بهذه المكياج الصناعيين والقهوة هذه التي أخدوها ولم يسألوا في فتوى الفتيكان وهمما جربوها ويجدوها جميلة لذلك حتى الآن دايما القهوة يقولوا عليها أرابيكا بالكبتشيلو أقول يعني, يعني تزرع في البرازيل ولا في بغير البرازيل أصبحت مركة تسمى أرابيكا بهذا الشيء طبعاً يوجد مركة تقرر ماذا هي أشهر أشهر ملك جميل؟ في البيت ستقرؤون حتى نهاية هذا الجزء لا لا، لا لابتا مشروع سنكمل المرة الحلوية سألخص هذا الجزء هو يبقى كم صفحة؟ ثلاثة صفحات سأمر عليها سريعاً قبل أن ندخل على الموضوع الجديد إذا إن شاء الله عشنا وحيان الله ولم يغلق المكان سنعود إليه شغراً جزيلاً جزيلاً اسمع دبل 34 السلام كبوت